انهره فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم بينه وما امروا الا ليعبدوا الله